سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مشتورا وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه في اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولله على ادبارهم نصورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشعورا انظر كيف ضربوا لك الأمفال فضلوا فلا نستطيعون سبيلا وقالوا ان جاكننا ايضا وفاكه اننا لمبعوثون خلقا جديدا